فلم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا لنا كفرنا بما أرسلتم وَإِنَّ لفي شك مما تدعو لنا اليه مريب قال ترسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم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 من وراء جهنم، ويسبه ما إن صديق، ولا يكاد يصيغ، ويأتي. الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد قال قست ماوات بالحق الحق إيه يشيد بهم ويحب خلقهم الجديد وما ذلك على الله بعديد وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا وبرزوا لله جبيعا فقال الضعفاء للذين اتكبروا إنا كنا لكم سبعا فهل أنتم مغنون عننا من عذاب أم من شيء قالوا لو هزال الله لهديناكم جواهم علينا جزعنا وصبرنا ما لنا منهم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ما يَقُولُ وَمَا انْتُمْ بِمُصْرِخِ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَفْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تحية فيها سلام